وَتَرَىٰ كَثِيرًا فِيهَا آية لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِيهُ مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرَكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَتَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرْمِيمًا ففيِي سَمودَ إذ قلَ لَهُم تَمَتَّعرُ حتىَتَّ حين فَتَوعًَا أَمْرِ رَبِّهِم فَأَخَزَتهُم الصَّاعقَةُ وَهُم يَن ظُرُود فمَسْتَقعُ مِنْ مُقِيَامِ وَمَا كانَون تَصِلين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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تَمَامًا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَا طَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْذِبُونَ مَا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 بسمِ الللههِ الرَّاحن نِرحيِيم ضَ الطّورِ وَكتابَابٍ النَّسطُورٍ فيِ رَّ جورٍ يَسْطُفُّ فِي مَرْصُوعٍ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا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 افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اصلوها تصبر او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تَطِينُ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَلَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَنكِئِنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ظِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا قَدْ لُؤْلُؤٌ فِي أَهْلِنَا مُشْتَاقِينَ ثَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا قَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرحيم. تَذَكَّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّ صُوتُ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المتربصين. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا بل يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُلْقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاءٍ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ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 فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروك سحبا من فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فِيهِ يصعقون يَوْمَ لا يوني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُضْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ هُوَ إِذْبَارُ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ جِئْنَا إِذَا هَوَى مَا ضَنَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَاسِ مِرْءَ فَاسْتَوَى وَهُوَ ثَُّ دَنَا فَتَدََّ فَكَانَ قابَ قَو سَيْنِ أَوْ أَدَنَا فَأَحَ إِلَ رَبْدِهِ مَا أَح مَا كَزَبَ الْفُؤاد مَا رَآ أَفَتُمرونَهُ عَلَ مَا يَر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُوشِكُ السِّدْرَةَ مَا يَوْشَمُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى فَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الإُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا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 مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُنْشِفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى لا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ أُنْثَىٰ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَنِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ مِزْرَ أُخْرَى وَاَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إلى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ يُضْحِكُ وَيَبْكِي مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الزكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنا وأقنا وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَى فَتَوَشَّى مَغْشًا فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من المذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وَتَحكُونَ وَلَا تَبكُون وَأَننتُم سَامِدُونَ فَسجُد للِلهِ وَعبُدُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَِ الرحيم إقُ تَبَة السَّاعة وَ وَإِنْ يَرَى الْآيَتَيْنِ يُعْرِضُ أَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ كَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْدَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة فما تغن النذر فتول يَوْمَ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم مِنَ من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَتَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ تَدْعُو رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ ۖ سَتَضْطَرُّ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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًّا مِنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ مَصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَالِ قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 سحر النعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم تذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ نَقَتِرَ أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ ذِكْرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ أَمَّا نُذُرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنَّ مُدَّكِرٍ فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ فَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا يَقْعُدُ صِدْقٌ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ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 وَالْأَرْضَ بَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ إِنِ سَنَ مِنْ صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبّ المشِْ قين وَرَّ المَور بَنِ فَبِأّ آداءِ رَّكُماتُ كَذبان م رجلبَح رنلتطان بَنَهُماَا بَرزَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرء كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنف ruغule kumأَyu has qolaان فَbi أي ada ibbi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما İRSALU ALYIKUMA ŞUHAQ MİN NƏRİN WANUHASUN FƏLƏ TANTASIRANİ FƏBİ ÄYİ ÁLƏ İRBİKUMA TÜKZİBANİ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 مُلْتَثِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان زوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطار درق وجن الجنتين داني فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قصرات الطرف لم يطأ مثلهن انس قبلهم ولا جان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانا bi ay alaa rabbikuma tukadhiban feehima faakihatun wa nakhlun lurmanna nath bi ay ايرات حسان فباى انى اى ربكما تكذبان حور انقصرا في الخيام فباى ادى اى ربكما تكذبان لم يقم إنس قبلهم ولا جان فبأي آذاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقني حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَتُ الرَّافِعَةِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مِّن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 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تَكِينُ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّانُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فِي سِدْرَّ خْبُودَّ طَلْحِ غُد لظِلّ ْدُود لَمَائِم مَسكُد فَفَكِهَةٍ كَثَةِ ل مَقَقُوعةٍ وَلَ مَن نُرََةٍ لَثُرشَِّ İnnə ənşə'nə hünn ən şə ən fəjəlna hünn əbkərə ətərəbəl əzəbəl əyəmən əzələtun ələtun ələtun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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مِتْنَا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين لَمَّا جُمِعُوا إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ تَمْلَؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ الشَّرْبَ الْهَيِّمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ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 a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nashaa'a ja'alnahu ujajan fa law la tashkurun a تُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِمِينَ فَسَبِّح هَدَا أُقُسِمُ بِمَواقِرٍ نُجُمِ وَإِدهُ لَقسَمُ اللَ تَلَمُ نَ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 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ نَثْرَوْحٌ رَائِحَةٌ وَجَنَّةٌ عِيدٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لهو حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَهَا رَفِي الَّيل وَهُوَ عَليِيم بِذاتِ الصّدُ آممِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَن فِقُمِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِي نَفِي فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فقد أخذ Kələdirirə alə qabdə estilm solus drop Nu hərndə edirətəlik ki, lu sigər isə qə İlan ifdanelson Nachtlərəy وَمَا عَلَيْكُمْ أَن تَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 يوم يقول الْمُنَافِقُونَ والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم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 أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوم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 لَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْرِثَةٌ مِنْ اللَّهِ غَضَبٌ لَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَ آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ <تصفيق> الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ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 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ رَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 بِرَهْبَانِيَّةٍ يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا التَّقْوَى وَإِنَّ اللَّهَ فَمَا رَأَى حَقَّ رَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 لأن لا أَهْلُ أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل Sadaqallahu al-azim!